صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين إن الأبرار لفي نعين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 مِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ أَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ الله أكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا راههم قالوا وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك يوم سَوْيَ بِالْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اللهُ أكبر. الله